أقبالك فاطمش تقول يا خيدا الدم يضحى خير برك مني نل جفن فاطمش تقول يا خيدا دمي يضايخ يا خيب وركمني ذيل جفن احمر ووجع هالچال بيامي النبي يزهار zem ulra sabah amin صفرة موت هاي قلي هتنظر هاي صفرة موت هاي قلي وجه اللي يقبل الموت اصطفى بغهد تشوف اثار شاف ضالم بخد فدانك يا راح ما سهرت لاجل رد يا خي دار ظل غمك صور سهرها يا حدا ارض لغمك على فرنشل من ياف فاطمه قبالك وقطره قط ذابت شمعت اللي يا صدر بغداد بي حضن اطفال يا صدرل بعد بيته حوان اطفالك صدور هبي جرح بي ما انت صبرها صبرها تتقلب على فراشي المني تشوف وعلى يراس الوديع الموت هذا يطوف وبغيون الحسن وحسين دمع الخوف وداعو يزينا بهذا أثرها ويوداعو يزينا بهذا أثر أنت تقلب على فراشل من تشوف وعلى راسل وديق الموت هذا يطوف وبغيون الحسن وخزي اندم خوف وودع قل هي زمان بهذا اثرها وودع ضو بهذا اثر يا حذر خذر هالي ينزف همك عن غينك يا حيدر فاطمة تغمك وبالبابل تياح يدرش في الدم أثر خلى على بابك تقفل عصرها اثر خله على بابك تقفل عصرها بيت الدعاء اذا كال باب او الدم ذاك يلبس ما ذاك ب اسمار وهذيفة طمق بالك يا حام الجار ساعة الوداغ يا العزيز قصار والله قصار ساعة وداعي العزيز قصار وهذا خر عمرها الموت يخبرها هذا خر عمرها الموت يخبرها هذا كالباب والدم ذاك بالبسماء وهذه فاطمه قبالك يا حامل جار ساعات وداغ ويال عزيز قصار الزاغل وداغ ويال قصار وهذا اخر وهذا اخر عمرها الموت يخبرها وهذا آخر عمرها الموت يخبرها إلهي لفاطمة وأبيها وبعليا وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا يا الله إلهي عش في صدر الحسين بظهور الحج يا الله من وصانا بالدعاء إلهي بحقهم عليك اقضي حوائجهم شاف مرضاهم أد ديونهم يسر أمورهم يا الله إلهي لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله إلهي اجعل عواقب أمورنا إلى خير يا الله إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله